وهم يشاهدون هذا المسجد النبوي الشريف قد اكتسى أبهى حلة لاستقبال المصلين والزائرين القادمين من كل فج يق أخوة الإسلام كما تشاهدون هذه الصور الإيمانية وداخلي أرويقتي وجنباتي وساحاتي المسجد النبوي الشريف تحرصوا الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف تحرصوا على تهيئة المناخ التعبدي لنوصلين أخوة الإسلام الآن تقام الصلاة من هنا من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنور الله أكبر الله أكبر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 ها الا الله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 ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متوبا الله اكبر <تصفيق> Amin Allahu <Dartmouth> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الرحمن الحمد لله رب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 mo oh, oh, oh.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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يقول لزاما الله أكبر <تصفيق> الله أكبر a <laughs>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 الله اكبر الله... all девятьсот می الل ni خida السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله